بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسن عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا, إلا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله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 مرتبه فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحب واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفل عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من وردكم ولا ولا لتضيقوا لتضيق عليهم وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن لَكُمْ لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فتترضع له أخرى بينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعذى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اول الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا ورسولا يتبع عليكم آيات الله مبيناات ليقيد الذين امنوا وعملوا الصالحات يقيد الذين امروا بعمل الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها أَبَدًا قد أَحْسَنَ الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل